إذ هم عليها قعودا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد